لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولكن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 إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أروا برهان كَذَلِكَ كذلك لنصرف عنه السوء هو من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبور، وقدت قميصه من دبور، وألف يا سيدها هلدا الباب؟ قالت ما جزاء من أراد بأهل كسوب؟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 قال إنه من كيدكن إنكيدك عظيم إنكيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. إنك كنت من الخاطئين